Salah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah So So Allah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 درية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتبسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوم كبيرا فإذا جاء ما معثنا عليكم عبادا لنا أوليما فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وعمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسون وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله الله من حميده. ربنا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 وَمُبَشِّرُ المؤمنين الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو لِهِمْ إنسًا فِي بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإنسان وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار نصره لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان الزمناه طولا في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا Oh. Set up. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسكور إن عذاب ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقر ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فويل يَوْمَئِذٍ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها أفسح هذا أم أنتم لا تقصرون إصلاه تفسرون او لا تفسرون سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إِنَّ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 متكئين عَلَى سُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَثْنَاهُمْ عملهم من شيء كل مرئ بما كسب غهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهم. يتنادعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم علمان لهم كأنهم لغ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءدون قالوا إن كنا قبر في أهلنا مستقيمين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمم إن كنا من قبر ندعوه إن إنه هو البر الرحيم فتذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون قلت ربطوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم طار طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا قسائل ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أَن تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ من مُسْتَضْرُرُونَ أَمْ تَعْنُو عَن تَهُمُ الْغَيْبَ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ خَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَطُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذين فيه يصحون يوم لا يغنى عنهم كيدهم ولا ولاهم صر وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أتغروا لا يعلم واصفر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم ناجم اذا هو وما ظل صاهدكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن الا والله يوحى علمه شديد القواده بالله فاستوى وهو بال قل أعلى ثم دنا فتذلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتناهونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ مَذْهَةً أُخْرَى عِنْدَ سي...